على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وان يكن منكم 100 يغنموا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون الآن ஒளிமிச்சுங் கும் 122. بإذن الله والله مع الصابرين 123. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يذخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم